الحمد لله وكذا وصلاة وسلاما على عباد الذين اختصت اللهم لك الحند كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك الميكة محمد قبل الله عليه وكلم في الأولين والآخرين وفي كل واقفة رحيم أن بعد ولي واقفة لك الله أصلا يتدبرون القرآن يعني هذا المجلك بإذن الله تعالى هنتدبر فيه في صورة من كتاب الله يعني الكتاب الثلاثة جمال الله ملك الحمد لله ترضني هو ده فتعجبت جدا احنا خلاص يعني محدش يخش البراد ده خدكم عايشين <تصفيق> <تصفيق> يعني كل بنتكلم عليه فطرنا نور الله والله اكبر ايه وابلاغ الاثر تدبرنا القران عايزين نتضبر الليله القران مع صوره من كتاب الله نعيش بقلوبنا كده مع هذه الصوره ومعانيها بس ناخدها منهجيا يا جماعه من ناخدها يعني في لقاءات يعني الواحد بيحب مثلا هنا نتكلم في تفسير نتفسر كده مع مشاعرنا في الايه انما في اللقاءات دي عجبنا الطلبه جماعه يعني مش نخرج بمشاعر بس نخرج بمعلومات مرتبه منهجيه نقدر نثبت بيها اجاد القران واهله وكتاب الله انا اتدبر في من اول 10 صور نزلوا في القرآن هنتدفر بصورة من الصور اللي بدأت أبو بكر و عمر و لما قلت بصورة و فمتبعت في نزول القرآن الكريم يعني بعناه ان الصحابة كانوا لسه في الوقت صار وكانوا لسه بالصورة دي فانت ممكن الإمام يترأى ثلاث دقائق في الصلاة انما الصحابة كان ممكن الصورة دي تعيشوا معا شهر قاعدين يقوموا الليل بيها طول الليل قاعدين يصلوا بالصورة دي البحاني الأولى يا جماعة الفرس ريس بقى يبقي إسلام المعاني اللي تأسس عليها مباكرو وتأسس عليها شعب ابو ابيدان من الجراع وتأسس عليها عثمان المعافان المعاني الاولى مع التكوير مع التكوير النوطة الاولانية نتحدث في زمن صورة التكوير وعلى خطف بفرمان النبوي قولنا ان العلمانيين يعيزين فصل الدين عن الواق فصل القرآن عن الواقع عين من غير ربط للواقع ما, ما, ما تنزليش الدين شاب جامع الدين جوا جامع انت بقى لما تيجي تاخد صوره زي دي وقاعد في صندوقه مش عارف الصوره دي انت لما تعرف ان الصوره ديت من اول ما تربى عليها ابو بكر من الصور اللي طبعت ابو بكر تحديدا زي ما ناخذ دلوقتي في الاجازه التكبير للصوره بالصور اللي كان ليها تاثيره مهول على سيد ابو بكر وعلى كبار الصحابه ازاي بقى تتعاملك مع تعامل ثاني يبقى اذا اي من اول 10 صور نزلت في القران على التواتح حد يقدر يقول لي اول 10 صور نزلت في القران ها عم اشرف الزرقا طب كده ده جاي جاوتس صور صور صور طبعا طبعا اول 10 صور ياما ها حد يقول العلق مقبتين مقبتين من ضمنهم بس لا ده ابو بكر اول الصوره نزلت في مدينه منوره دي بتنزلوا النبي كان راح طريق للمدينه ها المتدفق رقم 3، والذامر رقم 4، والقالب رقم 5، الفرحه ثم التكوير ثم الاعلى ثم ها الايل ثم الفجر يعني دي اول صور نزلت في كتاب الله كتاب الله ده حيث معنى فرق مهول في باب حيث معنى فرق عظيم ليه اول حاجة لان انا لو اعرف ان الصور دي اللي اتربى على الصحابة في البداية الصور دي المعاني شخصية الاسلام يبقى انت لو اعرف ان الصور دي تروح تسامها كلمة كلمة وحار فحار وتقوم الليل في كل الصور منها يتبعوا لان دي البداية دي اللي هتأسسك و هتبديل لكل كلمة فيها بمعنى من معاني حياتك ومعاني عورة لبنية القطم مع شكرا خلالنا تلاقوا الصور دي كلها تقريبا الازل في الحالة السرية لأول في ملكة فيها مش كل الصورة ثمان ايه؟ ثمان ايه؟ النص الاولان للصورة يعني صورة المتدام المتدام تقوم إلا إلا قليلين لذلك في الأول إنما ده أفرني والمكذبين مهلهم قليلة إنه لدينا أنكالك دي في الأول والذين في محارة جهرية لما ما بنزل الوقع وما لا يحد استضطعت الباصل الصحة الرحمن بس كل الصور دي كده صورة اسرع ماذا لك اسرع دي الصورة دي كالذي خلص خلص الإنسان بالعرض القرآن والكر وبعد كده لئين لم ينتهي لنا ادفاعا بالنظرية نظرية انكاذبة الخراثية فليأضعون ادريا ده نظر الزبانية كلا لا تطح وضي بختار يدي نظر في الخرية هو في المحن السنة كان لست في استضام قصر مع مجاح الكلام ده نظر في الكلام ده نظر بعد كده في الجهرية يبقى هتلاقي كل الصور دهية في هذا المنظر تقريبا ان النص الاولاني هو اللي نزل في الاول النص الثاني نزل في الجهرية ولا توقف يعني الترتيب عجيب لط عارفين ده ايه فده ربنا كنت تجيب المعاني اللي في السريال واحده الصوره والمعاني اللي في الجريال واحده الصوره عارف لو القران كان عامل كده كان ما كانش يبقى كتاب واقع ما كانش بكتب مرتبط بالواقع القران الاولاني المعاني اللي ربنا كان بيقول للصحابه فيها قبل الصدام قبل ما اهل الباطل يحاربوه قبل بكل الدعوه يحاربوا على المعاني دي النص الثاني الصراع اللي حصل ده ورث ثلاثه حصل يبقى مين اللي يقدر يثبت في النص التاني ها اللي تربى على النص الاولاني خدتوا بالكوا بقى ان الواقع كاين اللي مش هيتربى مش هيقدر ينزل الواقع اللي مش هيتربى صح مش هيقدر يستقبل الواقع اللي مش هيتربى على معاني النص الاولاني من هذه الصور مش هيقدر يوصل للنص التاني مع ان كتاب حية يا كتاب واقعي كتاب بيربيك بطريقه واقعيه مش بيعزلك في خياله بيربيكوا انت رجليك في الواقع وانت رجليك من اعجاز القران يبقى ده زمن الصورة يعني هناخد دالنا الحسة مهمة جدا نسبة دي اعنصر الاعجاز التبيري ان انا قلتلكم صورة التكمل بعد او صورة ايه؟ هناخد. بعد او صورة الاعلى وبعدها قولت الليل الليل على حد عارف الليل نزلت مين ابو بطر الصدير فأما من اعصى اعصى ما تشمل في قلبي كل ماله لله طبع كل ماله لله واضطقى واضطقى بالحصة يا فصله ليسره وفي اثر الله وفي اثر الصورة لنقع ابو بطر الصدير برضو اما لأحد عنده ومن دعماته تجد الا ابتباع واجه ربي الاعلى ولكفر يعني صورة الليل كله نزل فخبي واحد الوبي ابو بطر الصدير رضي الله عنه اب في صورة الليل صلع كل ماله لله. طب لو انا عايز اعرف. ايه السبب انه بطر صلع كل ماله لله. ايه الصور اللي قلب اسكاله بطره وخلته صلع كل ماله لله. اعمل ايه. اشوف الصور اللي جوز بس أم هذا الصور في التكوير والأعلى هلاقي يعني التكوير دي لما دهلت في قلبه موكر وطالله اقول لي بانه لله يعني صورت التكوير دي تصعب لها القلبة ذات الاعجاز التغييري الصور اللي بتغير الانسان اللي يصعب بيها يعني معالي اللي احنا بنا كلها كده اذا شمتوا وراتوا اذا النجوم منكبراتوا اذا جماله اتخذ براحة بس يعني براحة اوه بس عيش بس مع الآية خلي قلبك رش العلاج التديري في صوره التكوير ما دام اتكلمنا فيها اول حاجه زي ما قلنا انها جايه ابو سفر الليل يبقى اذا دي من الاسباب الاسباب اللي ابو بكر صدق طوله واللي قالوا له من الاسباب ان ابو بكر صدق كل شيء القران يقدر يغيرك لو انت بخيل القران يقدر يخليك اكرم في ثالث الدنيا لو انت جباد القران يقدر يخليك اشجع في الدنيا لو حياتك ضعيفه لو بتغرق في المعاصي لو ما عندكش امال كده لو ما عندكش امال الله لو واحدة. العلاج هو القرآن العلاج هو التثاني في العلاقة مع الكتاب الله و انا اطناعك القرآن هي قليل لك حياتك هيقير لك حياتك يبا ده اول اعجاز تغييري لصورة الليل لصورة التكوير وهو اثر على صورة الليل حبوباكر الصديق ده من صورة التكوير صورة الليل البطولات المضهلة اللي تباديك من اسبابها صورة التكوير الحاجة الثانية ان مش بالنسبة بعد ثم للنسول بالنسبة كده في صور التكوير بعدها بكل الانفطار بعدها صوره الايه المطففين المطففين بتتكلم عن اسوء معطيه كانت متوغله في المدينه المنوره قبل قدوم النبي عليه الصلاه والسلام وهي اسهر فلس في جزئيت الارض في المجد التجاري استخيل انت بقى ان سرط المتفقين هي اللي غيرت المدينة المنورة كما يقول علماء السلح بقى بعض المعاية السلح فلم تزل المدينة الى اليوم احسن بلاد الارض فيه ال في الامانة في المعاملات التجارية في الموادين طيب سرط المتفقين جاي قبلها ايه التكوين والانشفار وبعدها ايه الانشفار صحنا في الكلام عن الانشفار قبلها وبعدها كأن لو انت معصية غارس فيها وعايز المعصية في التسجاري تعمل ايه؟ ركز من الاتصال بالدار الاسرة تعالج تعالق قلب البذير يبقى صورة التكوير من اسباب انقلاد تسجار المدينة في صورة المتقفية. يعني صورة التكوير قلبة مبطر الصدير يعني قلبة الاسر العادي حولته الضطر حولته الصوقة في الانطلاق الى الله وفي الترجع وقلبة العاصي اللي ماشي بيعطى ربنا في اكتر حاجه النفس المال المال الحرام حولته لايه حولته لاحسن الناس في الامانه وفي الاخلاق في المعاملات يبقى صوره ال التكوين صوره التكوين يا جماعه من اللي طبعا انت صوره اللي بتتغير طب انا عايز اسالك سؤال ايه الطريقه بتغير صوره التكوين استنوا تتغسلوا هتصنعوا قران لا بس هو لا بالقران قلب حياه الصحابه وقلب حياه الناس والقران هو اللي صنع النبي وخلى النبي النبي عليه الصلاه والسلام والقران هو اللي خلى ابو بكر ابو بكر وعمر ما تخشوا تخرجو بالقران ليه على فكره يا جماعه حقيقي بتتخيلوا لما بنصحى الوقت بنتصطص بقى ليه حاجه ظاهره الدخله ده في قايمه زحلقه الزحلقه ان كل ما تيجي على دماغك يا ايه تكون منزلقه من على المدن الشمال جناته وحشه بالسرق كوره النجوم الكبر بتاعه النادي الواحد احنا الناس اللي هتبقى واقفه كده في ظل عرش الله يوم القيامه مستنيين ملاك يتفضلوا على الجنب حضراتكم يلا خلاص يوم القيامه خلص اتفضلوا بقى ايه بعد ما اتعاملتوا بالضرب في, في ايدي عليه النبي عليه الصلاه من حب النادي كده يلا اتفضلوا دي زحلقه ان محدش فينا عايز يواجه نفسه انه وحش واصبرنا ايه واصبرونا اعتراف والاعتراف انك تعترف ان انت مش الانسان الكويس ان انت بتتكلم عنه ان انت مش انت كل واحد دينة عنده صورة في دينية واخد بالك كل واحد من انا عنده صورة في دينية عنابك الانسان الطريق اللي اتهت في الدنيا اكتبه في صورة اللي لو كان خذ على قد نيته وكان زمانه بقى حاجة جدا جدا اللي ما بيحتيكس وما بيبصس ما بيتكبرس اللي انت ذهبت ربينيك ده ما انت عدت كلا تبال انت عندك, عندك حزد وعندك امراض نفسك وعندك امراض وعندك مشاكل وعندك شبهات وعندك سواس وعندك بنوف انت لازم تبايع الصورة بليه عن نفسك دي بالقرآن اثناء ايه وانظرونا عصائره اعترض ان انت مش الصورة اللي انت وكده عن نابتك فقضيت الزحلاء قضيت الزحلاء للصابة ايه ان انت عندك انطباع عن نابتك اني مش انت للآيات بتتكلم عنك مش انت بتاع ايات النار دي مش انت اللي ربنا بيهدده في ايات النار فظاهرة الزحلاء علاجه ايه ان انت وانت قدست مع التكوير تقول الصورة دي سيدنا جبريل لسه ناجل بها حالا من فوق سبع سنوات عشان انا انا الصورة دي لازل عش ربنا بيصورها وهو بيتكلم لنا الصوره دي ربنا بقى يريد انه يقول لي رسائل من خلال الصوره تبدا تسمع بقى بقلب مفتوح من ضمن الـ الـ الاسباب ان احنا ما بنتغيرش يا جماعه حبه تغيير بالقران وبصورة التغيير غير من صور ان الهارد ديسك مليان الداتا اصلا كل انت فون ميموري القلب بتاعك فون ميموري خلاص كل الهارد ديسك مليان دنيا والحب دنيا والانشغال في الدنيا تدخل الصلاه ما تعرفش تركز بالقدر ما انت في كل الدنيا عشان لازم لا القران هيجي فين فبيجي انت تدخل مفيش مساحه تسفين مفيش مكان انت عايز تعمل فورمات انت عايز تعمل شفت ديليت لحاجات كتير قوي جواك وتعلقات بالدنيا كتير قوي جواك انت مش مكان معامل القران تدخل عشان كده يا جماعه عارفين اللي عايز يتاثر بصوره التكوين يعمل ايه ويعيش ايه يقوم الليل بيه للتين يقوم الاشفاع لك طول الليل قال لك لان القلب عامل زي المرايه زي المراه روان على طربي مكان يسوء. قالك روان الصدق اللي بيعله المرآة الصدق اللي بيعله المرآة كانت قالك تصدي من دوه اللي يسكن الصدق ده بقى اللي يسكنه طاعت ربنا وحنا تعالى كده النبي قال على المؤمن اللي ما بيعطي فسنكت في قلبي نفتة سوداء فقالت إن كده ونزع ايه حد يقدر يقول لي ما شاء الله فوق القلب تشبيه للقلب برضه بالايه بالبراق البراق صفر الدوريج الخليج فبتقلك طب انت برنامج فانت بالنهار المرض عايزاك تخف عايزك في الشغل عايزك وفي مشاكل وعايز تعمل تحليل عشان تشوف انت ايه الطعب الفلاني حصل ايه وعندك مشوار وعندك فالبدايه على قلب صوت كده ايه ها يعني مثلا ايه 20 واحد و20 كوره تنسوا مع بعض كده وتطلع عايز تصور وراها فما فيش متحايل اصلا يظهر الواحد من الليل بقى مفيش صوت مفيش انشغال بحاجه من دول فالمدايه بتاعه القلب فاضيه فمعاني القران هتلاقي القلب مفتوح ان هو يشربها فين كده الاعجاز التغييري للقران لو انت عايز تحس بيه فعلا قوم الليل بالقران ندخل بقى النقطه الثالثه يا جماعه صوت وهي الترابط الموضوعي في سوره التكوير خدمه الزمن قلنا في ال10 الاولى اه التوب 10 اول 10 صور تفسر بي وهم اصحاب النادي عليه قطر 3 جدجل ودار الارقم اللي قابل الارقم في البرا خالص خالص فالصور دي محتاجه انك تعيش معاها ها العصر صور دول حد بيقول لي منهم 8 لا سيب يلا الشيخ يا فضيله الشيخ العرض اقرا مدثر مزمل خلاص خلصنا كل الاربع دول كله حافظه بعد كده فتحه يفتح برقم 5 الله اكبر ايه بعد الايه كمان تكوير لما بتقول اهو بعد التكوير قلنا الاعلى اعلى بقى من اوله ربنا بينصعله بقى اعلى لما تعرف الاعلى قلبك يعلم قلبك يعلم ويصبح يعلم عشان كده في التكوير والاعلى ابو بكر رب صلح كل ماله للغاية صورة الليل وبعد كده صورة الفجر طب صورة الفجر يا جماعة صورة يعني ايه, ايه يعني صورة صعبة هل ترك يشفع على ربك بيعاد اهو مزاك العناد وثمو دا الذين جابوا صفنا بالواج هو الكلام كله اعبار عن واقع محدد طب هو استخدف المرحلة السرية كانوا ليس عاشوا الواقع دا كان ريسا عاشي الوقع ده؟ محسن الياه ما كانش ده من الساديد يزهر بالدعوة وليسا ما عاشوش الوقع ده طيب أمان الآيات بتكلموا في المرحلة السرية بالنعني دي لي حقيقة ديولي اه؟ حتى لو اما جونوا بعد الكنجارية قابلوا اعداءهم الله عزبع ده اللي احنا بنتميه التأهيل قبل التشغيل كذلك الله قد التأهيل قبل التشغيل ان القرآن قبل ما الصحابة كانوا يدخلوا اي مرحلة يومي نزيلهم صور ايه للمرحلة اللي ليست جاية اه عشان كده صورة المطفشين نزل تنته والنبي في ال... والنبي في الطريق في الهجره يعني ربنا بيتكلم النبي على المدينه ومعاصي المدينه وهو لسه ايه ما حدش في, في المدينه ده اسمه عشان الداعيه ينزل الوقت وهو في الوضع ما ينزلش الوقت ومش عارف وبيعمل ايه ها واخدين بالكم معايا يبقى لازم عشان كان اصحاب الكهف ينزل قبل هجره الحبشه ليه عشان هجره اصحاب الكهف اللي سابوا الدنيا الصحابه يتعلموا علو الهمه ان ممكن يسيب الدنيا كلها عشان ربنا يبقى القران كتاب اعجازي بيأهلك نقطه كده صوف الفجر طب هي نازله الظلام الارض طب ليه والصحابه لسه ما جوش الجهريه عشان لما يجوا ينزلوا الجهريه يبقى ايه يتعلموا الدين بسرعه وباقه النقطه الثانيه اللي اتكلمنا عنها الاهات التغييري وقلنا ان في صوفين في الاهات التغيير التكوير وايه التكوير والليل ان التكوير هي السبب ان ما بكر طلع ماله كله لله والتكوير وايه متفقين ان التكوير من اسباب ان ايه ان, إن, إن, إن العاصي يقدر يسيب المعصيه بتاعته حتى لو ترابط الموضعي بس يعني ايه ترابط الموضعي ؟ لو حد ترابط الموضعي عن ايه بشاطئ هم ؟ يعني ايه ترابط البعض Спасибо قود اقول نعم رجاء الله ترابط الموضعي يعني اعجازه ما كانت صورة في المسحف يعني كل صورة ما في المسحف معجزة الصورة بتكوير ما كانت في الجزء الثلاثين معجزة ما كانت الجزء ال30 معجزه ان فكره الصوره هي التكوير جت بعد ما قلنا ساعات وعبس مين طب التكوير بقى ان بقى ونتعاده عبس ديت كتله واحده كده مجموعه واحده واحده ثلاث صور صور وبعد كده التكوير والانفطار والانشقاق وبينهم المتصاقين الاربعه دول ايه واحده واحده فايه يعني الجزء كل ثلاث اربع صور واحدة واحدة. في ترابط بقى ما بين الوحدات دي اول ثلاث صور ايه علاقه التكوير مش حاول يعني شاب دي عاد عالقهوة الوقت مش حايز ديه مش حايز اسمها الخطرة لما ابو لها النبي ها نزل على جبل القفو وكلم جدين ابو لها قال له ايه أن سبد لك فضل اليوم اللي ارضى جمعتنا احنا فضيص بتاع الكلام ده لازم الواحد يسمع يقول لحد غيرنا وابعد عننا ايه اللي جابك كده ده ديت الفصافه اللي المدعو اللي مش عايز دين بيادي جهه اخر لو جه يتكلموا في الدين سبد لك صحابنا بقى وقراتونا بقى عايز من غيرها ايه اهي اه دي سوره ان بقى لو عايز مش عايز واحد مش عاوز دين اشوف ربنا بقى بيتكلموا في النبا عن ايه بيتكلموا عن معاني قاعده تقرب قلبه عشان قلبه يبقى يبقى Bobby, give تجيء سورة النزاعات بتكلم واحد عاود بس انت مش قادر أنا, انا بدأت اذهب معاني النبأ فلالاته صالصة بس انت مش قادر احسين كده سورة النزاعات هي السورة للنبي كان بيعمل ده ايه كان بيضح الصحابة لتنادي اللي فيها النابي كان قبل لما يجي سورة النبي الاخير ينادي في اهل المدينة جاءت الراجفة تتبعها الراجفة جاء الموت بما فيه الايات دي في سورة ايه سورة النزاعات يبقى سورة الصحابة عشان ولكن محتاجين حد يزقوه معاوزه ايه حضره كده عشان كده موسى الصفق اللي زعاد دخل على فرعون قال هل لك ان هل لك ان تتيه يعني شفت طول اعلامات مصاد كبيره مين الفائز الاعظم واخر ايه يعني هيكسب خزله ولا بسله بس لازم ان هو ايه البضاعه بتاعته غاليه او كده موسى داخل على فرعون بيحسسه ان الدين حاجه كبيره قوي هل لك اقياء حاجه تحفه بقى to this girl واهديه الى ربك فتقش احنا كلنا شغالين في كلمه تذكر تذكر يعني كل الضباط وكل البنات وكل الشات وكل القصص الحمضه ديت وكل المعاصي وكل الكورسات دي كلها كده كده كل دعوتك في كلمه تذكر انما مو تسالف تحاول اوعى تفكر يا ابو عمر ان انت لو دخلت طريق ربنا انا هدخلك الجامع وبعد كده اقولك باي باي انا ماعدش ليا دعوه بيك انا نازل اجيب شاب تاني واسيبك بقى زي المنتسبين دلوقتي في عبد اخو بيته ما حد يربيه ما فيش حد بيهتم بيه اوعى تفكر كده كتير من, من, من الشباب يا جماعه مش عايز يتربى لان هو اتربى قبل كده وكاف فيقول انا مش هعرف اكمل في الانتفاضه فانت تنزل على القهوه تقول للشب اللي بدل يستجيب تقول ما تخافش انا جنبك انا مساكفك ليه لو واحد بدا يبقى عاوز بس حاسس انه مش قادر فموتى بيقول له قال لك هل انت فاكر ها في بقى حاجه الوقته كنت قدرك فرعون لو انت دخلت الشفيده الى ربك انا هفضل معاك اديك كلامك معرفة الله لحد فطلتك لحد من المقامات الجميلية في لقلبك انا معاك من الاول طريق الاخرى فصورة الناس عاد بتكلم ان اللي عاوض باته مش قادش عاوض باته مش قادش جاء بصورة عمس بقى بتكلم واما من جاءك يسعى وهو يسعى بتكلم اللي عاوض باي ثمن بتكلم انا يا رب عايزة وطلت باي جاءك يسعى وهو يسعى واحدة يقول عشان يوصل لربنا اخيرا بالنموذج الحلم خرج اخيرا الاخر عايش تربطه هناك اخيرا الارض اللي منطلق في دين وعايزه ينطلق لله لاماه يبقى شفتوا يا جماعه يبقى اللي ده الصوت ده الواحده دي هدفها اللي احنا بنسميه انقض نايم في العسل نايم في القرآن في الدنيا قاعد يحلم بالدنيا الدنيا ويفكر في الدنيا ومش عايز دين ودولته صابر مع عسل أكسور كلمة كلمة بتنمى عن معنى التسهول وآية آية لحد ما في الآخر فاق ووصل لدرجة جاءك يا بحر وقلاتنا أخيرا الحلم تحق أخيرا بقى بيط الله ترفيه أخيرا الشباب الواصل اللي نايم على الأهاوي بقى بيجي المساجد يدور علينا هو فيني الشيخ سلال اللي بيحفظ القرآن أنا ما في فينا انا انا سمعت فينا في نص الفقر عطيبه هو فعلا فينا ده في اسبوع يعني الدور الاخره انا عايز حد يعلمني الدين انا عايز حد يعلمني فن الدعوه اخيرا اخيرا بعد ما نسر نسر عن الله ده جاءك يا طاولتنا ده صوت الاولاد الشوت يجي بعدها التكوير بقى الشوت الثاني نبقى بالأول الشوت الثاني عشان نبقى بقى الحكية في الترابط الجميل نبين بقى الشوت الثاني بقى التكوير الانتصار الانشقاط وبينهم المتوقفين التكوير بتتكلم بعد ايه ايه دا الشخص كورة الكلام ده انت في القبر ولا اه ولا في الدنيا اذا شلت كوره في قبره اللي في الدنيا يوم القيامه واذا انفطر كل يوم القيامه يعني بيتكلم عن ايه يوم القيامه طيب يجي بقى الانفطار اذا ده ده يوم القيامه جه يوم القيامه ها يبقى يوم اللي <تعالى> <تعالى> يوم القيامه تيجي بعد كده فرص الانشقاء اذا الزماء انشفت واذا انا فائم كلامك عشان برضو ما نصدرش الواجب هو الايات دي يا جماعة في خلاف بين المكترين فيها هو الكلام ده هو المشهد الاخير للدنيا اللي هتقوم عليه القيامة والله ده المشهد الاول اللي هنضح عليه يوم القيامة مين الفرق؟ يعني ده القيامة اللي هتقوم على اهل الارض واتنوتهم والله ده القيامة اللي الناس هتطلع من الخبور كلها قدام عناها ولكن طبعا فيها في 1 60000 ذات بتاعت الدار الاخره الثالثه اذا السماء شقه والى السماء شقت واذن ان تربها وحطك اذا الارض مدت ذيول ايه يوم القيامه صدق كله بيتكلم عن ايه يوم القيامه صدق كله بيتكلم عن يوم القيامه يعني يعني يعني يعني صدق بيتكلم عن يوم القيامه ده ده ما صدقش بيتكلم عن الموت خدوا بالكم قول را دي كلمه, كلمة الاخره دي كلمه كبيره لما بكلم رجل جبل كلمه الاخره دي كبيره جدا وفيها نور وفيها نور وفيها قبر وفيها قواsim الاخره دي كلمه كبيره في, في. في يوم القيامه يبقى ايه الترابط بين الصوت الاول والثاني ان من جاءك يسعى وهو يخشى النموذج ده احنا بنسميه عندنا دلوقتي الى حد ما طبعا يعني اه الشباب شباب الورش اللي هو مش على قد ده لا ده انا عايز بقى ايه عايز ازيد في الدين طب هو صورشه طب ممكن تروح مقابل في نص الاسبوع طب نتعلم جوله طب نتعلم ايه طب بنسميه ايه فذا الشباب قال هنبدا ندخل مع بعض خالص بدايه الهدايه بدايه الهدايه اللي هي ايه الشوط الثاني اللي بيتكلم عن ايه عن يوم القيامه يبقى انت المفروض بدايه علاقتك بربنا تكون ايه يوم القيامه بتبدا اول ما تصحى وقلت انا في الورش اول حاجه وده مع نفسه في البيت بتسمع فيها يوم القيامه يوم القيامه ده المعنى اللي بيتربط بين التكوير وبين الثلاث صور الاولين الثلاث صور الاولين خرجوا لنا نموذج جاء كان ورشه جت التكويرات بتسلموا بقى, بقى عايز تتربط تعال حبيب قلبي ده بتتربط اول كورس في التربيه هو التعامل مع يوم القيامه وخصوص صوت المتفكرين اللي بيتكلم عن صور اخلاق والمعاملات يبقى تعالى بقى ملتزم جديد اول حاجه لازم تظبط بلاتك حتتشوفش صورتنا يقولوا شوف يا عم اللي بيحضر الدروس شوفوا يا عم الناس المنتزمه اللي عامله لي التعب دي يبقى اللي عايز يفهم بدل فقد المفروض بدايه المنتظم تبقى الاجالس يدرس قبل يشوف في يزن كسوتك ترفيق يذكرنا نشوفه تهويه الصفحه عشان صفحه الثانيه في جنب شي صوت ثاني صوت ثاني ما هوش صفحه ثانيه هو كل جزء الصوت الثاني عشان كده ها الصوت الثاني صوره التكوين بتقول لك في الاخر اللي منشاها منكم ان ايه في التقيم بتتشكل على استقامه لازم الخط في الاول يتعلم معنى الاستمرار بعد كده تقول ايه ان التي نعيب تشكل على ايه الزمن في العمل الصححه صورة المتنافسين بشكل عليه وفي ذلك فل يتنافس المتنافسون على المنافذة إن انت فيه إنسان تمحافظ غيره بيت واحد تلقى بتتنافذ بتتنافذ مع كل جونين اللي الليلة هيبقى احسر صيان مين اللي الاسبوع ده هيبقى احسر صيان مين اللي الليلة هيبقى اكثر دا يبقى اكثر اخلاص انت بتتنافذ بعد كده جال سلط الانشقاص يا ايها الانسان وانك كاد يحبن الى ربك الكب انك استعمل المعانا عشان تصل لربنا يبقى بدايك يشب بدايك الهداة بشكل على 4 حاجات الاستقامة والاستمرار البرن التنافذ ايه الكتب شبت المفروض بداية الامتسابة مخووية زي شبت المفروض بداية من كان له بداية محرقة كانت له نهاية مش رفع المفروض لا تكتبه كده تاخد درحة دار اخرى تقلل لك ياهلاك تاخد درح الكلام في الاخلاق زي يا شبت المطففين تخليك انسان حدش يقدر يضرب البيت الخلالك تاخد درع علو وكلام عن المنافسه والكذب والبر والاستقامه تبقى راجل من الأول على الرجولة بعد كده كل صوت من الاصوات بقى بتجيب ايه, ايه من المهام الثانيه يبقى ده ترابط ايه ده ترابط ايه الموضوع بتاع صوره الـ الـ التكوير علاقتها بالصور اللي بعدها الوشطة الثاني كلهم ايام وعلاقتها بالصور اللي قبلها انها تبتلل بقى الصمر بتاعة النبق والنازعات وعارات وبتبقى تربيها انك تبقى نظر اني تفرقبش كده اجماعة ده ده خطة اجماعة ده ده غارقة الطريق الصور مش محطوطة كده ده كل صورة لها اعجاز في مكانها ده سرتيش ده ملهج ملهج لازم تنسي كنو لو ليس عرائي يدخل اعداد قبل التدابي يبقى كده يبقى واحد يدخل سنه وقت بيتلاقي ولا سنه واحده اقضى اهو ده اللي نعمله مملوك الدين ده لا ما نعمله الا من هجيه الاخر الوصول جوا مصب العلم ياتي نفس الراحه الاول قلبك الاول التكرم والانتقاء والانتقاء العلم يا ابني بالرايه يا ابني العلم ده عامل زي المطر لو نزل على ارض فيها بزور صح هيطلع تفاح لو نزل على ارض فيها بذور حنظل هيطلع حنظل فانت لازم البذور تكون كلها الاخلاص قبل البلاي ينزل لان لو انت كان عندك قبل الالتزام كبر وحب صور وحب صور العلم هينزل على قلبك يعمل ايه هيروي الكبر وحب الصور هتبقى ماسك الكتاب اللي اسمه محدش فاهم يقراه وماشي يا اخواننا انا ممكن ابقى فوق وتبقى عقيده بدل ما تستغل العلم في رضاك لله اتنصت بيه على الناس واديت في ده اول ما تصعد بين المره العذله يا ابني دي خطوات الدين مش مش بالقدر الدين ده يبقى ده احنا بنتكلمه في قرابه الموتى عشان كده يا جماعه هناك الوقفة ده دا ديم يوم القيامه مهمه قوي المنظر ده دا. ومدام يوم القيامه ده حاجه خطيره بالمنظر ده عارفين يوم القيامه يا جماعه احنا عارفين يوم القيامه احنا شايفين يوم القيامه احنا, احنا تهبيه براح اليوم القيامه يعني انا يمكن قبل كده كلمتوكو عن البعث وان البعث ده عالم الحشر يا جماعة حد اعرف الحشر ده احدث ويه؟ تعرفون الحشر ده امرح الكتير الحشر ده عالم يعني البعث ده الناس لسا صلا من تحت اطراب اشتاد بقى والاستاد بتكونت تحت اطراب وبعد كان ارواح تنفقت والناس لسا في القبور ما طلعت وبعد كان ملايكا ما طرت القبور اذا القبور ما بعد كده يوم تشققوا الارض عنهم والناس تطلع بعد كده يطلعوا على مشهد الاسكلاب كوني مرعب وكل واحد عليه شكل صعفه ومعطيته والملاكة يصطرع على المكان ومحوطاه حفظهما والجدال منسوفة والصنى ضولة والملاكة نزل بالجليارات وبعد كده يصنعوا ميلاءه وارضة امت الله على الدهب بتاعها فيبوصل الدهب ويقولوا يا نظامنا هو ده اللي شغلنا عن ربنا ثم ينتهي بعد الناس البعث كده يبدأ حاجة فماش حاجة الحاجة العالة الحاجة الهامش هيحشر الناس في, في ارض البحشر فرصبونا ينتظرونا كده طب يعمل هو جمع الروايات جمعتوا عن اساس الموضوع الحشر ده اول مرحله فيه الاقتياد يعني ايه الاقتياد هو الابتياد ان الناس تروح بالبعث الحشر ده مرحله يا ابني البعث ده بيتم فين بيتم فين يا على كوكب ثاني المستاهره حاجه ثانيه خالص مش شبه الكره الارضيه مش شبه القرارات بتاعت بتاعت الكره الارضيه اسمها الكهره فيبقى تخيل ان انت البعث البعض ده ما بين البعض ما بين مكان البعض مكان الحج زي ما بين كوكب وكوكب فتخيل ده لما ربنا يقول يوم تتصدق في الارض عامل ايه صراعه والمفكرين يقول ان صراعه لا اي في جهادك الارض المحصره بتا لك النهارده المحصره مثلا انت طالع من ثاني في المقابر العثوي وهتمشي مثلا لشارع الثانويه مثلا طب هتمشي مثلا لحد طرفه يا ابني انت مش هتمشي من قره تخرجها الاسف يا ابني ده انت هتمشي من كوكب لكوكب عشان كده الصراعه عشان كده الاقطياض نفسه درجات في ناس بتقصد على وجوهها بتفاحل على وشها الملاكه بتتحل وفي ناس بتقصد راكب يوم ايه اللي يتبعونا ده ايه لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يركب في نفس سنه ومالو خمسين ألف سنة دوا ايه وفيه ناس بيتسردها براكبي تكيان بقى واحد بقى ايه راكب بقى لأرض المحشر راكب. وكما فأول ما خلف الحشر الاستياد العام الاستياد العام تاني ما خلف الحشر بعد الاستياد العام ايه ها بعد كده التسويجي مبتغي يبدأ بقى الناس ايه تتطلق بقى ما عيش بقى ايه الدنيا كده في كده والناس بتموز بقى الله يبدأ بقى الزنايجو هنا الضع هنا الداعيه الى الله هنا الخونه والخاينات هنا اللي كل حاجه تيجي مع بعضها ده اسمه التفويض بعد كده في تفويض ثاني مين اللي تروح ارض المحشر وناس تروح توقف على عرش الله وناس تروح تقع على جهنم على طول اللي يطلع على جهنم دول ولا عايزه ولا فرعون ويوم تقوم الساعه ولا في اماشب العذاب اللي يقف على ارض المحشر ده ربوبيه البشريه ما عاد تبع اللي وصف حديث سبعه يظلهم الله بظله ربوبيه يعني اللي يقف يظل عرش الله المسلم هؤلاء والصالح واللي يقف على ارض المحشر الكافر لا يا جماعه ده مسلمين وملتجين وقوموا بأرض المحشر ده ذل عرش الله ده حاجة حصة جدا لناس معينة جدا بصفات مخطوطة دول اللي بهم استثنى وحيد من أرض المحشر كلها اللي ما بدلا ما يقف يستنى تفت بأرض المحشر يروح يستنى تفت بيه ذل عرش الله تخيل واحد بقى تحف التصطير وقف ذل عرش الله هتخيل احسن نخده بشمال تخيل بغتخيل ذل عرش الله ده بقى الحشر بتاعه مشكله ايه كل ما هو عاشر من الحشر بقى ايه باشك الواحد عاشر مقصورة ملكية فيبدأ بقى المكان بعد التكويت بناء على الطاعة والمعطنة يبدأ بقى الناس بقى انكم بقى على عرض المعشر وانتم على ظر عمش الله ودولوا العينهم الليها على جهنم وبعد كده يحصل مرحلة ايه بقى يحصل مرحلة الانتظار الناس تبدأ الوقت انه لا فيش حاجة تعملها ولا في حاجة تتقلها يفضل الوقت انتقايا الناس وقتنا الشمس على بعد جيري كما ت مخها بيغلق الحرشان واقع بشرفة تعمل ايه الناس قطعته جن من ارض المحشر والاهوال بتاع ارض المحشر وعدين يمطوا للنظل عرش الله بيمده كده وقت على الموقف ومعد واحد بعربان مشبارة كده هي دي الناس اللي عايشه بيمط ده ده كان ملتزم دايه بس التاني شقع الشروط اللي في ظل عرش الله ده بعد كده بقى تقصر مرحلة مرحلة احتغاثة الخلق بالانبياء من اجل بيتك الشافي اللي هو بقى يجروا على الانبياء بقى يستشفوا ولو سيقادوا الى النار والعزم بالله بعد كده تدخل في المرحله الخامسه النبي يقول انا لها وتبدا لحظه الشفاء العظمى كل ده اسمه خاش يبقى لما بنقول البعض والحزن والذاني عظم الراح عوالم على عوالم على عوالم ده تفاصيل كل تفصيله منها ممكن بألفين ثلاث سنة نعمل إيان ممكن الفطورة صغيرة اللي انت بسقولها دي بألفين ثلاث سنة عمر بكين ايه حق ايه عشان بعد كده تطلع الصحابه قلبه بيتخلى من يوم القيامه ليه لانه واحد متطور واحد بيعيشه وبيسحب وبيركب المشايات على بعض زي ما انا باخد دلوقتي البرومو اللي جايبينه من يوم القيامه البرومو الاخرى ولا السيناريو الاخرى اللي احنا هتشوفه دلوقتي لا ال12 مشهد المقتطعين من سيناريو مدته 50000 سنه 12 لقطه كده اتصورت واتحطت قدام عينك شوف يا عم شوف يا عم البرومو عشان تعرف يوم القيامه ده ويقول لما ده محتاج ايه ويقول ليه ده محتاج العدد ده والامتحان محتاج مذاكره في ايه يبقى اي اي اي اي اي يبقى اذا المرحله الخامسه هي مرحله ايه المرحله الخامسه لحظه الشفاعه الايه العظمى لحظه الشفاعه العظمى دي النبي بيقوم ساجد ده اسبوع فاسجد الجمعه اسبوع كامل يفضل على الله والناس بتجلب فرض بكره لكن هذه الشفاعه هو ده الاستشفاع وبعد كده يغفر الله للنبي عليه الصلاة والسلام بي ايه نتيجة الشفاعة للناس تطرح الجنة طبعا ثم هلو تتيجة الشفاعة ايه ان الحيثان ما يبدأ فينا اتفكرت بالشفاعة ان الناس دخول الجنة ده شفاعة تانية نبي لو حيث التألواب الشفاعة انما الشفاعة لأوض للعلماء السفاعة لأوض مش شفاعة دخول الجنة ولا شفاعة خروج مؤمدين من النار ولا شفاعة رفع درجاتهم من جواب جنة الشفاعة ولا شفاعة فتحة جواب الجنة شفاعة العظمى شفاعة النبي من اجل بدء الحساب وجميع الخلاص تستغيث من اجل ان يبدأ الحساب ونوصل قبل الله تبدأ الشفاعة العظمى تضغط في المرحلة الثالثة بعد كده بداية الحساب إيه اللي هيقولها هيبقى شرط ما شاء الله ذاتي خطار الصهر تفايل الصور ان معنا يتحكم على ايه? فالاول يبدأ تفايل الصور الوقت في ظل عرشي لانا بخاف من ايه بقى تفايل الصور تفايل الصور معنى تفايل الصور تبقى في المرحل السابعة في الحاشرة اربعين سنة بدون حساب برضو ليه اترأ كتابة كما لنفسك اليوم معناك حبيبا كل واحد يأكل كبار فرصة حد عمره اللي عاشه في الدنيا يقعد يقرب كتاب بتاع ويتحرك على نفسه كده ويحاسب نفسه بنفسه ثم بعد هذا يبدأ الوضع وضع الميزان وهنا تتبدا رحله الحج بس قبل ما ابتدى الرحله كثير بقى وضعه الميزان في يعني حوض النبي مختلف فيه هو هو في الحج يعني كده صلحات حوض النبي بالحج اه حاجه حوض النبي ده الحاجه دي متخيله يا جماعه جدار الحج ده بقى والبط على زيه والميزاب على زيه والعرض على على زيه والسراد على زيه والصلطه على زيه كل حاجه داخله في قطين في يعني يدرك مع بعض الترابط الموضوعي لصوره التكوير لصوره التكوير ديت بتربي عدد يوم القيامه وبتستقبل اللي جاي يتربط بيه عشان تبدا تربيه عليه يوم القيامه طب ندخل في نقطه صوره التكوير صوره التكوير صوره التكوير. التكوير اسم دي بتنادى بعد ايه عن يوم القيامه صوره في الجزء 30 الكلمات عن يوم القيامه نفس يوم القيامه كام في الجزء كيه التكوير ويه كمان طب انضاء من الاول باعش ما تنفاش النبأ ويه كمان كل الكفار والشقاص طبعا ماشي ويه كمان القارع حتى قلت القارع وقال قلت القارع ما تنسلش ازال زلزلت جنب بعض وايه كمان مالشقاك والانخطار والتكفير خلصناهم إيه. والغشية والغشية لا انا بتكلم في الجزء الثلاثين بس انا بجيب على الجزء الثلاثين بس الجزء بتاع البرئاس طريب ده تفصيح في الجزء الثلاثين حاجة بتتكلم عن الموت المزعاش المزعاش وفي صورة تانية ها؟ بس هو, هو, هو الاسم التكاثر هو يعني ايه اسم انا في التكاثر وعين كان المرض في جنيا اللي هيجله هيجل الصرف كامل مقابل طيب هاي في اسماء عن الجنة ونر الكوفة تبع الجنة والمثل تبع الناس ده كلهم دوت 30 طيب اسماء صور التدبر عن, أسماء عن التدبر في خلق الله في دوت 30 الاعلى عن اسماء اللي هابا كلم عن التدبر في خلق الله ها الشم الضحر الفجر الليل الدين العرق الفرق اه ايه كمان البروح الطارق يبقى لو جينا نشوف الجزء 30 يا جماعه اسماء الصور بتاعته كلها يا اما عن الله يا اما عن الدار الاخره يبقى ادي المعاني اللي لازم يتربى عليها في الأول. دي المعاني زي ما كده التكوير والاعلى خلى ابو بكر يطلع بكل ماله لله التكوير الاخره والاعلى الله اللي بتبقى بعض خلى يطلع في كل ماله لله يبقى ده كده لازم تتربى صح لازم تعرف انك لازم تبذل مجهود عشان تتربى تربيه كويسه طيب ال هنا بقى جراحة صوت التكوير بتتكلم عن ايه ده الشمس هو ورط ايه ده الشمس هو ورط ولا برضه دور الفرامس الموضعي على سطر الانصار اللي بعدها ايه الشمس هو الشمس هو دي كانت تمصيب الشمس يدير بيتموال ايه الاوتو كلاش بتاع الكرة الارضية المعطم بتاع الكرة الارضية يعني الشمس دي من غيرها الارض تعطي من غيرها كل احنا تموت كل احنا تمتين فلما الشمس تكور وتطلب وتكرمي ده ده حدث مرعب ولكن السورة اللي بعدها اذا السماء الفطرة يقول لك قلب الفطر اتقصى حتت السماء اتقصعت حتت وبعد خطة نارية يبقى اذا الشخص تصورت فيه مرعب بس بالاصر اذا السماء الفطرة اذا استمعوا مشاكت ده انشقاص مطر الراف قلم الدنيا وخلص الحرب العناية التانية ومارل انشقاص تبغلط وماردراك السماء هيعمل ايه يبقى اذا استمعوا انفطرت شيء مرعك <تصفيق> اذا استمعوا مشاكت عشان تقرير عربك واشاد تهولك واشاد تبجيرك يبقى اذا صورة التكوير مرعكة ولكن الانفطار مرعكة جدا والانفطار مرعكة جدا ولكن من, من شقاص مذهلة من قدر الراف يبقى هاجب ايه مع ان نبدا لا محتاج انك تفضل تتشاهد على طول بل يعني لو كان الموضوع يوم ياما وخلاص طب التكوين كان وخلصت وخلصت لا الموضوع مش كده الموضوع انك محتاج تسمع يوم القيامه مره واتنين وثلاثه واربعه يجي اخر مثلا الى ترفع يوم القيامه يوم, اليوم اليوم. يوم الاسبوع بعد اسبوعين الى درس هو اليوم هذا بيتكرر ليه يعني مش بيتكرر دي مراحل عمر يا ابني لما احد يتكلم خمسين بارسة على الجنة ايه الموضوع الثابت دي معاني عمره الحاجة تسلم ان الشحن بيديه يعني انت محتاج من ان جرعة الشحن الايماني بتاعتك فيديه لان انت تكتبع فانت اخلاص البرح معاك ينفع النهاردة لازم اخواننا لازم نتهم ليه الشحن بيديه لانتك لازم تترهب لانتك ما ينفعك الضوء في مكانك لازم البرح انا كنت بس عشان ايه الشعب تدي شعب وقتك لله ما عادش ينفع كلام ده انا عايز دلوقتي ساعتين فلازم الشحن يزيد بعد كده عايز ثلاث ساعات فلازم الشحن يزيد جلد سفراتك لازم يا جماعه ما تضلوش فارس في, في مكانك اللي هيثبت هيرجع لازم تقدموا مبشر الترقيه وعشان تترقى لازم يفضل قلبك يتشحن فده تراقص عجيب يعني فعلا القران بيبهر بفرادته النبيل الايات بتاعته والصور بتاعته بعد يبقى كده يبقى احنا لحد دلوقتي خدنا طبق صفه الدنيا هم. رقم 1 لا رقم 1 ثمن الصوره رقم 2 لا اعجاز التقديري اعجاز بالصوره قلبت حيات غير ملتزمين وملتزمين اعجاز التقديري ولا خالص ما تصدقش ليه ما بتفضحها بقى رقم ثلاثة الترابط الموضعي لما قلنا اعجاز واضع الصورة في المصخص ان العلاقة من التكور والمصصفين معجزة العلاقة من التكور والانشطات والانسقار معجزة العلاقة من التكور والنبق و النزاعات و عمص معجزة ثلاث صورة في جزء тр Veliiiare تمنى خرار معجزة جثها بالقرآن انت مخطر بنائية لاقيين تحص البناء كنت خط السربيتة كنت. كنت عشان ستتآهب عشان لا حد شي احك عليك عشان ما حد شي جي نتك لمتين يوبدك كتاب كده اسمه تكات الانفذ ويقول لك ده المنهج التربوي بتاعنا يا اخي تقول له الكتاب ده بقى يتربى اللي القران اتكلم عنه كل ده هتديهولي ب150000 جنيه انا بربيك هتشيحك علينا جرى ده تربيه حياة ده التربيه دي رحله عمر عشان اتربى وقلبي يتربى وعزيتي تتربى فالتربيه دي مش كتاب بيتذاكر كده وخلاص بعد كده خدنا بعد الترابط الموضوعي خدنا ايه اتخذ اسم الصوره وقلنا يعني كده سريعه على اسم الصوره دي بعد اسم الصوره خدنا ايه خدنا خطوط خط التكوير عشان ندخل بقى في خريطه ذهنيه للصوره نتكلم على خطوط خط التكوير قال رسول الله هي الاحمال اللي كان حاطها بصره بس يعني ايه احسن من مين الكلام يبقى تايه وانت شام هو مين دخل في ايه يعني اما نصلنا في الكلام ونبدأ واحدة واحدة كمان شاء الله كلهم نتكلم في الصورة تلاقي ذلك مرتك فيها انت راسك هتتعلم بعد ذلك التعامل المرتك مع الطرح انت راسك دماغك هتتركب من جوه خسور الصور التكوير قال رسول الله يصلى الله عليه وسلم من صره ان ينظر الى يوم القيانة كأنه رأي عين فليقرأ اذا الشمس قولت اذا كموه خطر اذا كموه ايه ان من فره اللفظ عجيب جدا ان انه يولك من صراه بالعملين لك من ساقه ان يسمع اليوم القيامة فليذهب الى الارهابيين بتعبير واحد من الناس اللي طلعوا معهم كفاية, كفاية ايه كفاية حال اجاب بقى اما ادخل الجامعة الاقي واحد بيطامنه بصورة قص ما عندكش ارى الايات اللي تسمى من البدل دي ايه ده ده كلام ده كلام يقول يعني من الناس ينتظر انهما بالكلام دي ربنا سورة قص بالسامن الجدد احوذ بالله اعوذوا لله! يعني ربنا يسمعنا أحباب اشتابهم! اعوذوا لله! يعني شوف الناس بقى الربان ايه! شوف الناس بقى الربان شوف الناس بقى الربان يقول ايه! من صره! ان ينظر الى يوم التقبل! اقول الله الحمدي يسمع! عن الاحداث دي! المؤمن بيتبسط ابنثم عن نظر الاخر! ايه! لا انه بيعرف الخطأ واعور! ف... فيا السلام بقى! ان الشيخ بقى! يروح نضم بسرعة برحمة الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة الشرعية! يلاقيه بيكلم عن النار! ينخر ده الشيخ النهارده ولع ده مفيش حد داخل الجامعه خالص طب انت مبسوط ليه مش عارف الشيخ انا الشيخ انا الشيخ اخدت الضربه الشيخ لو اللي بيجي الدرس احترم الناس بيخوضوا علىينها هو بيحب ايه شيخ ولا لا تخيلك مبسوط مبسوط ليه عارف مبسوط ليه بالمؤمن مبسوط لانه مؤمن مخصوط الله حسين الجميع ممسوط لقيته قلبه مليمه ممسوط لقيته قلبه مليمه ممسوط لقيته لما بيتشح عشان يقدر يشتغل مبسوط لانه عارف ان الشحنه دي هتمشيهاحر على ورض القيامه مشلول سعيد فرحان بالرزق اللي دا ربنا دايه بيعتبر ان درس عن النار قوي او عن القبر قوي او عن الجنه قوي لكن طبعا الموظف الواعي بيعتبر ان الدرس اللي ربنا بعته له يقول لنا تصره ان يسمع عن إلى يوم القيامه درس في ان ييقظ الى يوم الصداك انه رائع شوفوا من هنا قدامه كده فليقرأ اذا Oh, yeah. yeah. اشرت كوره فريده السماء الفطر طيب السماء شقت اعلان الصور يا جماعه بجد التصوير مهول بقول السماء شقت والسماء الفطر بقت حتت وحتت نار والكواكب الفطر كنت بحار في الجرس والبحار بقت والسماء نار وبعد كده الارض بدت واخدت مفيها الحمم البركانيه طلعت نار فمن فوق نار ومن تحت نار حواليك نار المنظر وبدايه ما كانتش كده ده البدايه الشمس اه انتبهوا بقى الموضوع كبير يعني انت لما تعالى تعيش مع هذه الايات تقول هو يوم القيامه كده ليه ودي بالاسئله اللي احنا يعني عايزين نبدا الشرح بتاع الصوره يوم القيامه كده ليه هو ليه ده هو ليه حصل يوم القيامه اسمه ايه حساب صح ولا لا يبقى المفروض ان يوم القيامه ده تطلع من الارض يبقى الملك يديك الصحيفه بتاعتك تاخد الصحيفه وطالع الميزان موجود داخل على الحضره على الله يا جنه يا نهار السلام عليكم تدخل المفروض ان يعني وانت انت لما بتروح مثلا تاخد النتيجه في الكليه آه ما بيقوموش مثلا مفجرين مثل ثلاث اناب نوويه مثلا وبعد كده طيارات تقصف من فوق وبعد كده يقوم واحد طالع يقول اعلان النتيجه طب طب هو طب وليه مصار الصحص وليه محشر عامة ليه? عشان قبل ان الانسان يبحاسب يدرك ثلاث مصايب واع فيها واحد يدرك مدى تقصيره في معرفة مدى قدرة الله اثنان يدرك مدى تقصيره في معرفة مدى جرمه وذنبه ثلاثة يدرك مدى تبصيره في معرفة درجة التي كان فيها يعني عشاني الرسالة ما يشوفكم اليوم ياه هو ربنا كان قادر اوي كده هو ربنا كان دي او وكل الكون كان عبيد عند ربنا للدرجة دي ياه ده ما كنت مجرم اوي ياه ده كنت غطل غطل. ما كنت غاق الغاق لا فلما يتحاسم ما كبير يبقى الفهم قبل ما يتحاسم فهم مش كنا نقول التأهيل قبل التشغيل صوت الفجر في السلام أو ده ما ده ما قبل الحساس تأثيري ان الناس ما بتتحسين شوية مش عارفة من ربنا لقيتك في الدنيا ما ربنا نقول لك في الاخر ايه عارفة اكتبتوا انه ايه ما احضرت طب هو الوقت يعرف طب هو في الدنيا ما عارفش انه ايه كانش عارف ربنا لسه كانش عارف منه كانش عارف جنال ربنا في كده اللي ما بيسيش ورده الاهل الدين هو يسمع ضروف عن الله وضروف عن الاخرى كلام ده يبقى صدمة بالنسبة ليوم اليوم اليوم لقيته هو بيفتضل به النقطه الل بقى ال ال الاخيره بقى ااا ترابط الموضوع والخريطه الذهنيه بصوره قامته الموضوع يعني ايه تعرف الموضوع يعني عايزين بقى نصحح كده يا جماعه لان احنا يلا شيخ ايه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت واذا الجبال سويتوا واذا العشر اطلقت واذا الوحوش حضرت خدوا بالكم معايا من اول ايه واحد لايه 14 لحد علامه ده كله ما احترط شوفوا بتكلم ازاي سخورة والنزم منكبرة والبحار في الجرد والجحيم سعالة اوه ده! نظر انقلاب كوني ولي الكون عامل فور على الإنسان الكون عامل انقلاب على البني هذا نزع التسخير للإنسان من الكون كله معاش في حاجة تسخير البني هذا الكون كله كان وحوش وفجأة قلب وحوش تاني فبقى. بعد كده بقى من اول آية 15 فلا اتسموا بالخنة الجوان كل نفسه واللي اذا عطس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد النص لو رسول الله حد يقدر يقرأ على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا اقرا قد رسول الله بكام على الاقل لا عاد ما قدر انا شايفه تقدر هي اخلاق فضلا ان يحدث بها زي كده ان الله عز وجل يقسم ويؤكد ان هذه الأشياء تتفقى النص الأولاني بيتكلم عن القرآن المنطلب الكون المرعب الكون الذي لا يتخيل أحد منا الآن شكله حينما ينطلق النص الثاني يتكلم عن الكون الجميل الوديع فلا اطلموا بالخنة الجوال الخنة ده دي مجوم اللي لسه ربنا يقولوا ايزا بجوم انكبره انكبر القوم على القوم ايهجر وعليه انفاجه ده خيال نجوم السماء تحجل على الارض هجوم السماء نجوم على الارض وبعد كده ربنا من أكثر أكثر بالكنس النجمة اللي عاملة زي الظبيا الرشيطة زي الغزالة الجميلة وهي قاعدة لا تخنس كده ورا الحشاش ولا حاجة وبعد كده الجوارية يجروا مع بعض ده النجوم بشكل كانوا شوات غزلان بيجروا جميع بعض هو الكنس لما يجي اي عدوة ولا يجي اي ولا يجي الريض يقوموا يروحوا الخنس بتاعهم اللي هو المكان اللي يناموا فيه ويباتوا فيه النجوم عاملة زي الزباطة الرشيقه واللي اذا عدى عال. اللي عامل زي كنز بمجر الليل كده قاعد يعيش في الليل والصبح اذا تنفس والصبح كان عامل زي واحد اللي مكتم على نفسه فلما الليل والباطر الزاع الصبح خد جفتك والدعوة اتفتح الثاني والمساجد اتفتح الثاني والدعوة الى الله انتشر الثاني والغطة بتاعة العصف بتاعها من البطل رائح ايه يا جماعة بردونا نتكلم عن تكون صحصة فنية من الاذاع والجمال ده الايات ديها من الايات اللي ستقول على عضم المقابل فني في القرآن وقدي ايه الفن لجميل في القرآن وقدي ايه تصول الفن في القرآن يعني ستخيل النور الأولين هتحدث عن الكون المنقلب الكون ال ال ال ال الهاجم على الاجداث الكون قرى والنص الثاني الكوني كان الرساله انحاو чисوم انحاو بوصوا للتوص حواليتك انحاو بص Labor אח ilfi قبل ما الكون يكرب على سوف انحاو وعراف سوف هو ربنا من الكون وهو جميل قبل ما تعملوا من هو ربنا من الكون وهو مألوب عليك هتعربوا ربنا. ربنا لو معرفتوش من إن جمه هي زي الضباب الرث لا من النجوم وهي زي الح block اللي بتنطط عليك عشان في الهزل لو ما من النهار ومن الليل وقتي هتعرف لما كل سوره اللي كنت انتهي والشرق تقور ولا هيبقى في ليل ولا هيبقى في نهار وانما هو سلام الايه سلام الداب فده الاقتران في الموضوع في الصوره يعني هو الصوره مش كده ده كل ايه لها علاقه بينا وبين الايه اللي بعدها فتعالوا نشوف النص الاولاني كده حد يبص كده ويقول لي ايه الرابط فهدي اهي ده النص الاولاني اللي هيجيب ال بتاع الدكتور الدكتور مش فاهم ليه ما يبقى قال ان كده اللي هيشرب فيلمه واحده رابط ما بين ايه بص الاولاد ايه الرابط بين يعني ايه الرابط يعني ممكن يكون ربنا بيتكلم عن ما رح يوم القيامه فايه اللي بيكرمه عمل البعث وبعد كده جايتنا الحشر وبعد كده جايتنا الميزان ممكن وممكن يكون لها الايات دي مش مترتبه حسب تسلسل يوم القيامه امال ايه في رابط بينها في رابط مبين الشمس لما تتور والنجوم لما تنكدر والجبال لما تصير والوحش لما تبشر والبحار لما تتجر والسماء لما تبشر والصحف لما تنشر والسعيل لما تصير فيه رابط سعيل <تصفيق> التسامون جبير سعيل التسامون انا عايز الوقت تقول لي <تصفيق> <فعلي>. <تصفيق> ماذا انه عامل لي <كمهات> فيه لا <تصفيق> اشيك <تصفيق> ترتيب احداث بس مش مستبه. مستبه. لا لو جيت كتب بص لها اللي انت يعني يعني يعني ممكن يكون تفتيب ده ترتيب معين قدامه في رابط ما بين هذه الاحداث الرابط ما كل دول ايه حدش منكم ياخد الكلب ويقعد مع الصراحه لا يا عم هتاخد الكلب يا عم لا يا عم, عم خلاص لا يا عم حاضر خد يا عشان ده ده تفكير كويس انا يا عم مش عايز اعمل كبسه من طبعا. بس طبعا. بس انا بشوفك في ايه انا بقول لك ايه القاسم المشترك المعنى المشترك ما بين الايات دي الرابط ما بين ايات القيمه هنا <تصفيق> الرابط ده بين ايات القيامه هنا عذاب الرعب يا جماعه في يوم الابه يوم رعب يوم مرعب عشان دي كلها بتدور حوالين رعب الانسان ازاي اذا الشمس قوت اقصر حاجه ممكن تفزعك ها النور طفى تلاقي النور مطفاه ده اكيد زي ما قالوا من الاول يبقى تصحى كده ثلاثه في بكده ضلمه كل كله ضلمه واذا النجوم كبرت لما الشام في صورتك معادش في نور اي اي النجوم كاد بتعرفنا ثمان للارض ابو صحيح انا اتبع انما النجوم مكبرت غار نورها على احد الاقوان عادش في نجوم اثنى كنت بتتعرف حدلتا عصورت ايه؟ معادش في امعاد معادش في مين وشنان وسارق وغربه وشنان وجنور معادش في امعاد واذا النجوم مكبرت يبا اذا ظلال جارف من جميع الجهاز واذا الجبال صيّرة الكبال بقى صيّرة يعني ليشها؟ يعني الجبال بأتعاملة زي امواز البحار يعني الجبال تحر... بأتعاملة زي الطيارات ط... جاب جبال طايرة جبال اللي هما غاية رايحة وسلسلت البحر الأحمر راجع وايضا الجبال طييرة والجبال لما بتطير الارض بتتزلزر لان الجبال كانت تثبتها الارض يبقى افتر حاجة ترعبة انك تصحى تلاقي الدنيا ضلمة وتيس الكائل يبقى اول مشهد في يوم اليام هنا الظلام والزلزلة حتى بالراح طب كده بقى ويبقى العشرة ربنا طلب ديوتس لما بيقول لي ركص وما واذا الوحوش خصر واذا الوحوش خالي فتاي تطلع من تحت التراب للاسف جنبك وفهد بيجري من بين رجليك وحوش طب انت في الدنيا يعني لو اتفرجت على فيلم قبل كده النمر بيجري ورا تقريبا صور وحشه حاجه زي كده السرعه مال ايه اما لو رميت في الميه جري على الميه تيجي تجري على الميه ويكون في حرس الشرطه في الميه بسرعه تخيل بقى انت جاي تجري وتهرب لاي حاجه لقيت انت بتهربوا بيجي عليك بعد كده واذا الموجوده تسول السيد من قطره عذاب الراح. وإذا المؤولة تسألت بأي جنب الخطرة. تحيان بان انت العرض على, على الله بليس العرض. ها صلت ايه واحدة عندها ساعتين وابوها دفنها. والسؤال بأي جنب في تتسأل امال احنا هيت حمل فيه ايه. اذا كان انه عمره ساعتين بتورب على الله وتسأل. امال اذا لأدم البالغ اللي في الارض باعطل فساد. هيتسأل قد ايه. راه. وإذا تعالوا يا اخويا اذا تحصل سجل واذا النفوس ايه واذا النفوس دو وجه اذا النفوس دو وجه تيجي بقى كنت اكلمكم عننا شويه اللي هي ايه الحج المرحله تتفق المبدا تاخذ الاول في الحج اللي هو تعالوا بقى الحميون مع بعض والوحشين مع بعض والضاحين مع بعض والخصيين مع بعض والدعاء مع بعض يبقى اذا بيتخذا واحد لا نفسي تشويه مكرمين فده اول ربع ده اللي قبل الصدور ثاني حاجه ان دايما يا جماعه لما بيقبضوا على عصابه لازم بيبقى فيهم ناس اعصابهم جامده هيفضل واحد كده عمره ما مش همه وفيهم ناس عصابه ضد الارى وانا اقول لكم على كل حاجه وانا ماليش ذنب وهم اللي في اي عصابة النسية ديوناس كاري انت ايناك تفلي فين انت انا عصي العصابة هنحدد انت لازم تبقى انت لنسيتك ايه جندا فاذا النفوس زوجك فتخيل لا واحد عمل نفسه وعصابه قرية لا واحد انهار قدامه انتان يحصل ايه ينهاره كمان فراه وإذا الموقودة تسوئلت بأي جنب قدرة إذا كانت دي تسأل أمال يعني <تصفيق> أمال, أمال, أمال, أمال البيت عمل فيهم إيه وإذا سوء مبنشرة تقايا بقى لما سوحوا في الأعمال كل شهر بقى تقايا بتاعيش يا جماعة موقف مرعبة واذا الصباع قصض في القش ده عارف لما بيتعمل اللبن شكل اللبن اللبن بتاع زمان مش اللبن المخيط ده ايه يا ابني قصته ايه 2 سم كده 3 سم القشطه على وش اللبن ها فتقوم تشيلهم اسمها ايه كشاطه اللبن اسمها حته القشطه هي قشطه اصلا جايه من كده من ال من القش جاي من لب بتاع الايه من القشطه تصابوا مراه بالتقليب انما هي فعلا لغه جايه من لب من على وش اللبن واذا الصباع قصضت ده مليارات اللي هم ملكوت اللي في السموات وإذا جحيبه صحرة هي مقصدة جحيه وحيدها كمان صحرة كمان تبقى ساعير وإذا جنة أثنفة عالم كرسل ما أحضرت بالرابط ما بين هذه المشاهد هو عزاب الروح هو الروح الرهيب ان يوم اليامة ده يوم برع يا جماعة قلوا بانك دولت قشر مشهد ده المشاهد دولت قشر مشهد يعني ايه قشر مشهد يعني يوم اليامة ده ملايين المشاهد يوم اليامة يعني قلت الاعراف جابت لك مشهد بشو مش ودينا خالص عشر جبل الأعراف وناس وقف على الأعراف في كل صورة من جبلة مشاهد ثلاثة صورة ثانية القرآن هو أذنى كتاب في تاريخ البشرية كلها في الكلام على البار الأخرى الكتب الثالثة يقوم بشكل مثلا للصورة اللي موجودة الوقت في إيدان اليهودة والإنجليل اللي في إيدان النصارى الكتب دي يقف هاش كنه على البار الأخرى اللي يرى الكتب دي ويتمس بالصورة يذهل يذهل من كمية صراء الكلام على طول افا وكيد الاديان اللي محرثه اللي حرفوها كانوا حريصين انهم يربطوا الناس في مش في الاخره كانوا حريصين بكلام الاخره ده عشان ليه لان طالب الاخره ما حدش يعرف يفوقه لا انما طالب الدنيا ينفع يتفاه واللي بيحرفوا الكتب بيحرفوها عشان يفوقوا الناس فما ينفعش ان هم يحفوا عندهم معاني يتمرضوا عليهم بيها فالقرآن اجنى كتاب في الوجود كله في الكلام عن الضالة الاخرى بالنعم ربنا العظيمة هذا الصراء الاعجازي والتفصيل المهول في كل مرة تتكلم عن العين القبر كده ممكن تتدي سلسلة سلسلة سلسلة من الآيات والأحديث عن القبر طب عذاب القبر طب البعث الوحده طب الجنة باش تتكلم عن الجنة باش كده طب تتكلم عن النهار الصراء مذهل لو جمعت بس آيات وحدي فتحكي على الله انت شاطك لك مش ممكن يعني اخطرات لهول سبحانه الله العظيم سبحانه من انزل هذا الكتابة بايه بعلم ان تفترت اول الياردة يعني سبحانه كنت مشرق في خطب الجمعة صورة قصة بحاجة دائما يعني ايه خطب الجمعة تبقى تفكير في خطر الوسع عشان افارد خضيط العودة للقرآن عند الناس بس مش لا تفتيد الموضوع اللي انا نقول له تفتيد الموضوع اللي نقول له ان انتم ناس مشايد خطبار ناس محترم جدا يعني ممم طب مختار كده يعني انت ناس كبار فرادك اللي في اطار ورن... متسق اي وترابط الموضوع اي سبب ان انا بروح بضه في الجمعه الكلام بيدخل على طول يعني ايه انت عارف في دوله على قد مستوى اقبالها على قد مستوى اقبالها سبحان الله يعني بنتكلم في قصور القران المجيد ده ربنا بيقسم بالقران بيقسم بالقران على ايه قال علينا بترك في الارض منهم ان ربنا يعلم بعد ما انت تموت وتبقى تراب كل ذره تراب في دي فتحه وي ذره التراب اللي في كبدك مش هترجع في كلمه ذره التراب اللي في قلبك مش هتناهج. يعني تفتر فسبحان الله القران دعيم الله يقدم الله به على قطعه على علم الله والله يقدم بعلم الله على علم الله فبالنظر الى القران طب ربنا بذكر علم الله على علم الله وقصد علم الله في القرآن على علم الله بكل شيء في الكل ايه وبتفاطيل كل شيء لأن من نظر في القرآن جماعة علم ان من طال هذا الكلام يعلم كل شيء اللي قريب كلام ده يا كل حاجة فاللي في القرآن أجو يا رسالك بالأخير عايد قلبك يتملها يا قلس عايد قلبك يتمل إيمان وشك وإخلاص ركز عصاب ربنا ركزوا مع القرآن عايدين كذبان يا جماعة ركزوا مع القرآن بيشتركز مع القرآن في روحكي كل في بقى لا واتدكت تفكير القرآن نحن الوقت عن دورة سورة, ال... سورة ال... أصحاب الكهر عارفين ولا لا دورة أصحاب الكهر فاجر الاتين والخميس سناف جيت مصحب اللي هنا دورة و... وده جوايب فأصحاب الكهر بقول لك ليه لانك لازم تتعلم وانا بيش صور ايه اللي مش هيتعلم اللي يعني القرآن من قرابة صورتها فعليتي بيه الفهم العميق والاتصال الوسيق والقلب الرقيب من غير الثلاثة جول ما انت شتفن القرآن ما انت شتفن القرآن من اراض الطريق اي الطريق للقرآن تعليه بالفهم العميق زي ما احنا نحاول نعمل الوقت كده نحتفن اذا احتفن صورة اذا كنت تجيب الدرس بتاع الصورة و تكتبه بس انت بقى ده ايه؟ إنت... عندك سعب معرفوك في القرار كيف تدعو الوقت اه؟ مش مشاهد مش ينزل الجولة يا جماعة يا شباب يا شباب ربين كبير اوي يا شباب الجنة الكبيرة اوي يا عمي ما كل دي مش عارش يا عمي قولي عينك كل لي حاجة فيها عين قل لي حاجة فاهم افضل قل لي حاجة لا. من ارابت طريقة عليه من فهم العمير يذكر تفسير يجير تفسير والاتصال الوصيف يقف في قيام اليوم يطلب شرط التكوير اما اتصال الوصيف بقى. يقف بقى واذا نجوم كذرت وحبا تخيل بقى ايدي تقول ما بقى فوق تحت كانت واذا نجوم كذرت يبدأ قلبك يتخلع بقى وانتقعد بل يارات النجوم هزمة على الارض الواتي وانا احروف فين ده المير في كل صورة يا رب ثاني واذا النجوم كأرات والنجوم بتأجي مبتقطة بقى عيش يا ابني الاتصال الوفيق سلم قلبك للقرآن زي ما الصحابة عمنا بقى والقلب الرفيق يعني ايه القلب الرفيق سؤال جالت في بقى عايش في قلبك واختصر بالزقز اخول النهار كده مع سبحان الله وده سبحان الله العظيم يبقى اتروح جلس التدبر تتدبر في الكرم التابع التسجيح والذكر هيخلي قلبك رئيس هيخلي قلبك عاملة زي الصور بالخطبة تأول ما ترميشها بذور التدبر في القرآن تذبت على طول قلبك خطب اصلك تسمع شريط تتعير تحضر جلس تتعير تقرأ ايا تتعير تقرأ, تقرأ تفكير ايا تتعير ليه لان قلبك اصلا ب <تصفيق> انت محل جاهز لاستخبال القرآن يبقى من اراده طريقه عليه بلد فهم الوصيح والإفتصال العبيد من أراد التغريب في عرائيه بقل فهم العبيد وال الاتصال الوصيح وال والمتخريب كانت الصرع للوصول إلى الصرعات الفهم العبيد كلنا الكثيره تبخير زيب التبخير عشان كده يعني أنا عامل معهد لدراسة التبخير على المجتمع بصوحيل الدعوي ليه؟ يا عمو ما تعمليش شراجي. يا راجب يا عمو ما تبخله ذاك بتعمل لي شعب المذغوث اتقول مذاكر الدوره بتاعه اصحاب الكهف اللي اتفقد نص عبد الله فاجئني 250 سنه يا عم بتقول ازاي ذاكر يا عم ذاكر لما تاخد 150 صفحه في تدبر معاني قصة من خطط القران حياتك هتتغير صدق يعني انت من غير ما تفهم القران مش هتوصل يعني القران مش قرايه بس مش هتبقى طول عمرك تقرا الايه بس لازم تفهم ولازم يبقى عندك علم في القران فتبقى كل سعيد قلبك تعيش بسليه الرقيله والسبه ثلاثه والقلب الرقيق ذكر الله بقى هو اللي هيراقب ايه هو اللي هيراقب قلبك سبحانه الله اللهم بحمدك ولا لا انت